التقليد باسم لا يعلم ما علم كان في عباداته إلى تقليد ميته من زمان ولم يعلم اقباله فان علمنا بكيفيتهم وموافقتها للوافع أو لتسوى المشتهاد وذكرنا في النهاية على قطع المشتهاد أنه وطعا أن تفكر على تسوى المشتهاد الذي أن تسوى المشتهاد فينا وإلتفاعاً وإلتفاعاً في إستراء أو لتسوى المشتهاد الذي يكون مفلساً بأوضوع إليه الله وإليه و ساعيه فقراته او استنل موافقتها للواقع فيما عيني في تكيفيتها وموافقتها للواقع بحيث كان يعلم بالموافقه يقت ان يكتمل موافقتها للواقع اذا موافقتها صاراً يعلن عنها فأتى لأتولع إليها الذي يزوج إليه فصاراً يحتمل الموافقة إذا علم الموافقة بلا إكراه وإذا استمر الموافقة يحتمل أنها موافقة شرع فاتوى المشركين في ذي ذكر الله يزوجهن ولا أيضاً بعد سماع لا إدراك له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 إذا اتمل المنافقة وعدمها فحينئذن نقصر تحتمال كافل في التقلل الصحة بناء على الصحة الرحيلية هذا الكلام ينتعي للأوليح تحقق الحافظ في بلدائي المعنى الكلام هنا تكلمنا سادقا في قاعدة لا تعاد هل تجري أو لا؟ وقلنا بأن قاعدة لا تعاد تختص بالناسين وبالجاهد القاصر وبالجاهد المقصر إذا كان جهله جهدا مركبا، بل بعضهم يعتبر هذا القاصر مو مقصر، وإن كان مبادئه تقصير مقدماته تقصير. ومقصر في المقدمات لكنه بعد ان قصر في المقدمات فعلا عن شنو قابل بصرحة عمله القابل بصرحة عمله قاصر لا مقاصر وان كانت مقدمات فيها تقصير لكنه في مادام قابل بصرحة عملية تبقى قاصر انه مقصر عليهم مش من الدرائي الثلاثة ما بما قابل تبقى مقاصر كذلك من انتفقه الى العمل بعد تجاوزين أما يجب ان يكون هذا المكان بعضهم يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب وسوانا يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون تعاد المكان مضى يجب ان ان يكون هذا لم الذي يجب ان يكون انه مكلف الذي او بالعادة تأتي لا أنه غير مكلف. ان مكلف هذا المكان الذي يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب هذا المكان كلام السيد البلبياني رحمه الله إذا كان الخلل في غير الأركان إلى إشكاله مشمول لقاعدة لا تعارض وإذا كان الخلل في الأركان فليس عندنا دليل على انه مشمول لقاعدة لا تعارض وليس عندنا دليل على الصحة إذا كان الخلل في الأركان نعم يأتي عندنا بحثا اخر وهو هل ان قاعدة الفرار تجري في أعمال هذا الانسان الله سبحانه وتعالى تعبت نادم الآن قاعدة الفرار هل أن قاعدة الفرار تجري بالنسبة لأعمال هذا الانسان او لا تجري قاعدة الفرار فيها نوعان من الروايات النوع الاول من الروايات مطلقة مطلقة هذا تعبيرها. كما في موثقة محمد بن مسلم انه في فيها الموثقه كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو كل عمل مضى ثم شككت فيه صحته وعلى صحته فأمضه هذه الرواية مطلقة مطلقة لشنون يعني سواء كنت اثناء العمل ذاكرا او كنت اثناء العمل راكلا الانسان فارثا مثلا يصلي غافلة قطعان انا وقت الصلاة انت غافل كان عمان هل تبين مقابل مراض اولا فتظفنا اذا كنت ذاكرا انا عندما صليت او عندما فسلت او عندما تربرت كنت منطلت اثناء العالم الان نسيت ماذا لو وفعته على الكثير الصحيحة ام لا الان نسيت ونديق على البراضي واشكال عندها. لكن هل تأتي قال اطلاق فيما لو أتلت بالعمل واحداً بالموار صلوتي لكن بتمام ورقل ما هو تبراك الأثناء لعمل أثناء هل هل شككت بعد العمل هل أنا عمري صحي أولى هل تجري هناك عن الطراب أولا تجريه إذا نورنا إلى هذه المواردة قلما بقى كل ما شككت فيهما قلما بقى قلت لك الموارد يعني سواء كان سواء كنت لاثرا اثناء العمل او كنت رافلا اذا انت رغم شوف قمدلي قد له النوع الثاني من الروايات لا تركيب علشنه اشتراق الذكر اثناء العمال في حتنة بكير بن اعيون يسأل الامام الصادق عليه السلام عن رجل شك بعدما ما بعدما بعد ما توضى شك صحيح والله قال عليه السلام هو حين وضوئه أذكر منه حين يشك هذا هذا التعبير هو حين وضوئه أذكر منه حين يشك هذا التعبير ماذا نستفيد منه هذا التعبير يستفيد منه المعقب النائي خدجة سرقه من أنه الصحة في مقام صحة عبدية. انسانا شك في عمل بعد القرارنين يبني على فحة حكبت تعبدين حكبت وكل الإمام هنا هو حين ونوره أذكر منه حين يشوق مو على أنه يشترط في القطن بالصحة كونه ذاكرا وقت الوضوء وإنما هم باركتنا يعني لماذا نحن نحفظ الصحة لأنه مثلا كان ذاكرا حين الوضوء من بعد الشئ من الحكم بالصحه لا ان الحكم بالصحة مشروط بما اذا كان ذاكره بل حتى اذا كان ذاكره حتى اذا كان اثناء وضراته ولا انشئت بصحه وضريتي إن على الصحه الحكم مصاحبه تعبدي سيدنا يقول في الجسر الراب و... والمشهور يقولون لا الصحه في المقام صحة متعبدي صحة عقلاني او اماره على صحة إذا كان رافل أطلاء العمل ترضع الله رافل الأنشوق ألا أنه وضوعه صحيح عمدان لكنه ترضع وقامه رافل ما قلناه على الصحاب لعي الله العمل وقال الله منكرة بالعالم وقاله ما قلناه على الصحاب حيث كان رافل أما اذا كان ذاكرا وقت العمل كان ذاكرا أعلم أنك ذكره دو. أثناء العمل، لماذا على كون عمله مطابقه للواقع؟ لأن الإنسان الملتفت لعمله غالباً يحاول أن يطبق عمله على الواقع. كان المكتئب. الإنسان المتجيلين، الملتفت للعمل أثناء العمل، ذكره وذكاءه للعمل أثناء العمل، يكون قريباً على تطبيق العمل على شكل الواقع إيه، إيه، إذن إحنا عندما نحكم بصحة عمله بعد القرار الحكم بالصحة وجود بالإمارة على مطرحة الواقع وهي ذكره للعمل أدنى للعمل لا أكو قريبا ولذكره للعمل لا أدنى كان رابعا مكاما كان على الصحة إذن ألقكم بالصحة في روايات القرار حكم عقلايا وليس حكما تعبديا وهذا الحكم العقلائي بدري على نقطة وهي ان الانسان المنتفق الى عمل اثناء ممارسته يحاول تطبيق العمل على طبق الواقع ولذلك ما تشك في صحه عمله بعد الطاعن منه أكثر ما اثناء العمل. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء صحيح نشاء يركض عليه الوحلا وليس حطمه حطما تعبديجان بناء على ذلك كلام سيدنا القلبي كان يقض بسسره إذا كان ناظرا بقاعية الفرار فكلام مكينون كلام مدلا تامون تعرف الانسان ينكشف له سيقول لن ينبرد السورة ثالثة تعرف أن الإنسان ينكشف لأنه عمله مخالف لبدأ المشتهد إذا انكشف أنه عمله مخارف لبدأ المشتهد الذي يجب الرجوع لفعلان هذه الصورة في هذه الصورة نفصل بيئنا إذا أقام خراء كل أركام بيئنا نجد انتراف إذا كان خراء كل أقام إذا كان خراء الأركام لا يعاك عليها لا الصورة صورة ثانية أن ينكشف أن عمله المطارق مو مخالق أن ينكشف أن عمله المطارق لبطول مشكله الذي يجب الرجال ليه في علام وبعض الصحابات على مطابقة المنطيبة المنطيبة هو طابق بعض صحنا في كلام والصورة ببعض عمله أو أن عمله مخالق. لكن لن تتمكن من هل التي تتمكن من كلام التي تمكن من المساعده التي تمكن ما لم التي الكلام من المساعده التي تمكن من المساعده التي تمكن من المساعده التي تمكن من على صحة عمله من المساعده التي تمكن من المساعده التي تمكن من المساعده التي تمكن من المساعده التي تمكن من مع العين بالكيفية وإلا إذا ما يحرم أكل الكلفية ما يعلمه صلى الله لكن لا يدري انه كان فيها ركوع او ما كان فيها ركوع كان فيها سجود او ما كان فيها سجود إذا كان جاريلا بأكل كيفية فكذلك يحب المصحة الصحى ورقم يحتاج له مرضوط يحتاج له الوجود فإنه يجب أن يكون صحيح أو غير صحيح أما يجب الشعف في أكل الوجود يتكون السحى قال أرض والصحاب طرعوا إذناء قبل الوجود وإذا عملت بالأرض والجول الكريم ثم الصحاب في الفرارة تجري فيما إذا, إذا علم قبل الكريم, الكريم وقعد لا تكون هل وقعد صغير حتى انه وقعد من أما إذا ما علم بول الكيفيه الكريم ثلاثة تفعاد فرارة العرض ثم الضارج دي الشرط الأول الشرط الثان هو يكون ذاكرا حين العمل حتى يتكمل الصحة اعماله أعماله لذلك سيد المرور محتمل الموافقه او معتدل الموافقه على اي حال او على الموافقه على اي حال اعتراف تجريم او يكتب المشتر الذي يكون مكلفا بالرجوع اليه طبعا سيد او كان في زمان العمل مكلفا بالرجوع اليه سيد رحمه الله سيد بنان يقول بأنه نحن نعتبر إن المواقف قال تحدلت تجاهه، ان أن تكون أعماله موافقه في علمه من يجب عليه تقيده فعلًا، وإنما أن تكون أعماله مواقفه لفتوى من كان يجب الرجوع اليه إليه، إذا على وإن خالفت تقوى من يجب الرجوع إليه فعلًا. أتريد هذا المسألة؟ العدل مواقف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 المهم ان اعماله كانت على خطة حجتين المهم ان اعماله كانت على خطة حجتين فوافقت هذا فوافقت هذا في ذلك الوقت كانت هذا حجتا يحقرين فهنا نشترك الموافقة ممن يجب الرجوع اليه فعلا بل نشتفي بان تكون اعماله موافقة لحجتين وأعمال هذا الرجل موافقة لو اتفت في ذلك الوقت لكان يجب عليه تقليل هذا الإنسان ولكانت أعماله مطابقة من يجب عليه تقليله في ذلك الآن فإذت هذه الموافقة كافية بسحة أعماله ولعين من شاء هذا الكلام في نظر السيد الإمام رحمه الله ما لكرناه أمس من عمون أجلية إجزاء فقد ذكرنا بأن بعضهم ادعى الإجماع وقيام السيره على أن من قلد مشتهدا ثم قلد مشتهدا مخالفا للأورث الفتوى فعمله صحيح أو من قلد مشهدا ثم تبدل رأيه الخلاف فعمله صحيح ادعوا قيام الإجماع والسير على ذلك واستدلوا أليم بعمومي أدلة الإجزاء فإن أدلة الإجزاء موضوعها وموردها حيثيه بالتسهيل على الأمام ومقتبهها للحيثيه المعكم بالإجزاء حتى في المقام لإخالة التطوى من يجب عليه تقديده في أن تعتقد كان يجب عليه تقديده في ذلك الزمان كافل الصحة وإلا فوقب المقدار الذي بني يعلم معه بالبراءة على الأحرار إذا داروا لهم بين الأقل والأكثر هل يقضي هل يقتفي بالأقل أو لابد من الإتيام بالأكثر هل يقضي جميع المساعدة على حسنا الحمد والحبيبين الضاهرين السلام شعبان في هذه المسألة وهي من قلب من زمانين تقليد غير صحيح ثم ارتفت الى مساء فهل يجب عليه قضاء الله على السالحة او لا يجب او ان الانسان لن يقلد تفرة من زمانه اصلا ثم ارتفت الى مساء التحديد فهل يجب عليه قضاء اعماله على او لا يجب ذكرنا ان هذه المسالات لها صور ثلاث الصورة الاولى ان يتبين له ان اعماله السابقة مخالفة لفتوى المشتهد الفعلي يعني مخالفه لفتوى من يجب عليه الرجوع فعلا اذا تبينت المخالفة فقد قبرنا سادقا لان المخالفة اما ان تكون في الاركان أن تبين المقالات الأعمال السعداء بقبول مشهدي التعليب في الأركان فيجب الإعادات وإنما أن تبين المقالات في غير الأركان فلا تجب الإعادات بمقطع قاعدة لا تعاد الصلاة إلا بالقصة هذا إذا كان نفس هذا المقالات ناسيا او جاهلا قاصرا او غافلا او كان قاطعا بصحه عمله واما اذا كان ملتفتا اذا ان اعماله هذه صحيحة صحيحه ام ليست فاذا كان ملتفتا الى ذلك اثناء عمله فلا يثق بصحه عمله من القضاء قائل فإنها انما تشمل من كان فإنها انما تشمل من لم يكن مخاطبا بالواقع وانما كان مخاطبا بالعادات كما شرحنا وفيما مضى الصوره الثانيه ان يعلم بان اعماله السابقه مطابقه من الخالقين ان يتبين له ان اعماله السابقه مطابقة لفتوى من يجب عليه تقليده، فان لا أريد بعض العالم هذا لن أحضر مطابقة إنما علي راء bases من يجب عليه تقليده فعلان كما يرى سيد كود علي راء العبراء بمطابقة فتاوى من كان يجب عليه تقليده حين العمال كما يرى السيد بان om al aan het winegeln te bedingen ze daar maar geven, hoe de gemeenschutzeristen wat het also laughterprogrammen?! Dat doevol niet alles gelieved about. Hier werpt dat ook luisteren heeft ze er televisie dat het we het nog inatin lager. je ولكن ان تكون المطار المطار المطار المطار المطار المطار المطار المطار المطار المطار ان المطار المطار من يجب المطار المطار المطار المطار المطار المطار المطار المطار من المطار المطار المطار المطار المطار المطار المطار المطار المطار المطار المطار المطار المطار المطار المطار المطار المطار العقل النظري بعد ان يدرك وجود التكاليف الواقعيات يحكم العقل العملي بانه لا بد من تحصيل طرار الزنان من هذه التكاليف الواقعيات فان الاشتغال اليقيني يأكمل طرار ما هو طرق يقول العقل النظري طرق الطرار هي اما العمل بالاحتياط فالفريق ان تحراز و العمل, العمل, العمل بتقوى الناس العمل الاجتهادي لا الذي يحصل بالقرار العمل بالاجتهاد مثل و ان العمل بتقوى وحين العمل بتقوى لا يرضى وحين بين أن يكون عملؤون طابقا بفدوى الحشبه لجبعي تقريبون قرمان أربطوا الحشبه لكأن يجب بذوء إليه إن يعملوا العقلية ورحمة أمرك ألمهم أن هذا المكلف لا أن يطالعوا النتائج بأمر عقل كما يصل طراغ الذناب بأن يعلم أن أعماله تطابقت مع فدوى ما يجبعي تقريبون يحتضر الذل لا ان يحيا وان يعلى وان اعمال من يجب عليهم جزائه اين العامل ايضا ان اعماله وطابق احد الجكاء وهي يكفي تثبت المطابقتين الى عدم وجوب العداء الصوره الثالثه ان الله على اللاغي فاصبر بالكلام لا يدري الان اعماله مطابقه تطور المشرد الفعلي او غير مطابقه تطور المشرد الفعلي اما لانه ذاك العلقه اما لان تطور المشرد الفعلي ما اساء اليه على يحلو لاعلى الان ان اعماله السابقه مطابقه تطور المشرد الفعلي او ليست بمطابقه وما هل يجب عليه عهد الاعمال او لا يجيب ذكرنا فيما سبق. لأنه مقتضى قاعدة الفراغ أن يبني على صحة العمل للسلقاء ولكن بشرط أن يكون ذاكرا حين ذلك العمل لأن قعد الضراء مولده هذا مولده العمائية كان المكلف ذاكرا للعمل أثناء العمل فهو رسد على العمل وشكت لمن عمله صحيحا أم لا يبني على الصحاء واما اذا كان الرافض بالمراه مارس العمل وهو الرافض بالمراه عن العمل والان شك في ان عمله السادس صحيح ان الله لا تجري من القاعد القرار في سوره كونه ذاكرا ومنتجا للعمل اثناء العمل لا في سوره كونه فإذا اتروني أنه مدى الإنسان لأعمال السابقه فما كان مددين فأنا أهلا بالمرة بالتحديل مع الهدى التحديل وما وكل بالمره عن أعمال السادقة فإن الأعمال السادقة. السادقة من صلات وصليم وحجين ما علاق عن, عن كومنا هذه الأعمال المطابقة أو غير المطابقة بالواقع وعلى التعليم من فقالوا قد أنه لا تجريك على القرار في حقه لأنه لم يكن ملتفكا بالممارسة أثناء الممارسة كان رافلا بالمقرار إذا لم تجريك على القرار في حقه فحينئذن ما هو حكمه نقول حكمه ألما بالنسبة إلى وجود الإعادة كما إذا التفكت أثناء الوقت بقى الوقت الزوال صلنا صلاة الغرع على تقليد أم على الخاصه الخاصة اثناء أثناء الوقت التي تكتل على نفس التقريب شخصا معينا والآن الوقت بعد باقي هل يجب عليه إعادة أم لا يجب عليه إعادة أم لا يجب عليه إعادة ده عبارة من, يقيني. من, الان من اشتغال يقيني, يقيني. يجب صلاة اشتغلت ابنته بصلاة وليس بأن ابنته قررت من هذه الصلاة لا اشتغال يقيني وقلت طلاة لكن يجب لا بل الكلام لو انتهت الى مسألة التقليد بعد قروج الوقت بعد قروج الوقت انتهت الى مسألة التقليد يجل عليه القضاء الان او لا يجل عليه القضاء هنا تفصيلات ثلاثة تفصيل الاول ان نقول بان القضاء بنفس الامر الاول فما ذهب الى بعض المتقدمين نفس اوامر فالصلاة اوامر على نحن تعجب مطلوب عندنا يقول صلنا بين الحجين الزوال والغروب كأنه قال صلني وصلنا بين الحجين مطلوبه اصل مطلوب الصلاة مطلوبه ويقول انا بين الحجين مطلوبه اخر ويزده المطلوب الثاني لأنه ما تبط الا بعيد الوقت مطلوبه الاول يا فلاعود دليل من القضاء إذا قلنا دون القضاء بنافس الناس لا لاعود القضاء التفسير الثاني فهذا الخلف مو بصليها التفسير الثاني بأنه لا نقول بأن القضاء بأمر جديد مو بالأمر السهل وإتباع أن المستفاهات من الأذلاء ووحدة المطلوب لا تعتد المطلوب الله من الأدلة أقن الصلاة لدلوء الشمس إلى رسق الليل وحدة الموضوع لأنه يريد صلاة يريد لقاعها في وقت المعين الله من الوضع لوقت المطب وبعد المطب دولة العربية في القضاء وليس في الأمر السادة والأمر السادة قد تهب بحلق وليس في الأمر السادة هل أنه مكتب القضاء ولا القضاء من بأمر جديد ولكن موضوع القضاء هو عدم بالعمل. بالعمال فالقضاء بأمر جديد ولكن موضوع القضاء عدم الاتيام بالعمال إذا كان موضوع القضاء عدم الاتيام بالعمال أو شكل شoma لأنه العمل بالعمال المطلوب الله لا يستسعد عدم الاتيام فإذا شفت أنه في أنه العمل بالعمل مبيح تسعى على الإيام إذا على الإيام فهدى الموضوع قضاء بين موضوع القضاء هو عليه الإله هذا الموضوع للموضوع بملكة تستسحى لما تحقق موضوع القضاء والله عليه إياه تتوجه إليه عوام القضاء تخدمه على الكلام الخير الثالث وهو المشهور عندهم لأنه لا أولا للقضاء بأمر جديد ليس بالأمر السابق والثانيا موضوع القضاء هو عنوان الضوء تخدمها وليس موضوع القضاء عدم الاتيان أو موضوع القضاء عنوان الثورة. لا موضوع القضاء عدم الاتيان. بما إلا أن موضوع القضاء عنوان الثورة هو عنوان وجودي وليس عنوان علمي. جبت هذا الدرس فتاقني الدرس. هو عنوان وجودي مثلاً. الثورة عنوان وجودي أيضاً. بما أن عنوان وجودي. ولكن هذا هو مسؤول عنه في السحاب على مدينه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه في مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه لا يبدو الله عنه بوء إلا الأطل المسجد والأطل المسجد والأطل المسجد إذا بما أن موضوع القضاء <تصفيق> ما تحقق <تصفيق> مشروك التحقق <تصفيق> على الأطل لا نجد الإثمان الباطل قولا التفور إلا هم من موضوع القضاء وللو ما علينا التحقق <تصفيق> لا يترجى هذا لا يتكلم استقلمات ما تحقق <تصفيق> فلا يجب عليهم هذا ورجال القليل من أجل في بوء وقال في هذا المقام او يعني سواء عدد الموافقه الواقع او استنى الموافقه الواقع لا يجب العابد القاعد الصلاه ولا يجب القضاء لان القضاء موجود بالانواع الصوت وما تكفي مع القضاء لا ولا قد لا ان توافق جديد وقتنا لا ندري الموضوع القطاع هو عدم الإسلام أو مع عواني لا عشت في إجارة في التفريح بالقضاء الأنما مكلفهم بالقضاء مغير المكلفين تجد المسائة البراءة عن حدود القضاء الأصورة المجيسة عرض في ويل هذا هو ما إذا علم علم أبن الله بأن أعمال طبعا على إليه قريش علم بأن أعماله مطالقة بطبيع المشهد الفتن لا أبن ولا لاحظة بطبيع المطالقة علم بمطالقة أعمال إليه فتوهين أنه يكتبون مطالقة فهذه de aard van de mokalat is niet alleen de mokalat. de mokalat die nogal is in de wereld, die het is geweest, de mokalat de wereld is geweest vroeger, in de de de de de de هذا إلا بدون بنون عشر أو عشرين وهذا المسؤول يشترون بناء وضوء الوضوء هذا إلا بالغسل عشر أو عشرين وهذا المسؤول يمان وشترون أفضل أفضل علم بأفضل المخالفون لكن ينجر أن ما قالت بش موثباً بين الأقل والأقل فيها بل. فرغم الاول على وراء المشتور عند المدخرين من ان يجب القضاء المفتاح المفتاح المفتاح المفتاح المفتاح المفتاح المفتاح المفتاح المفتاح المفتاح المفتاح المفتاح المفتاح المفتاح المفتاح المفتاح المفتاح الاوامر الادائيه طبعا سقطت عنه لان الامر يستر انقاذ الجسد الناس او تصرف نفسه وقولها لن تنسج الاخر فهو عالم قطعان بان الأوامر الادائيه ظلت درسا من مغرب سنين لترى الاوامر الادائيه في اوقاتها قد سقطت الان لأنها انها تقتبد بال filtrate when you don't have like hadi or BILLY فعلى الان أ flats in the way to الكلام في نا どうейors في الارسال Stadini الكلام في الأرسال Stadini they say the الاول على ورسلنا بأن صباب عمر الجديد لأسكان مرده عدم الإذنان فبباركة استفحام عدد الإذنان لتحقق مدير الصباح عزيز عديري وما كنا بنا ويسيران من أن القضاء بأمر الجديد وموضوع الإسرائي لا عدم الإيان فالتصحاب على الإيان لا يمكن الإيان على الإيان أمر معدني وفالإمام نزيدي فإذا إذا من قطر أكثر إذا قطروا للقضاء النتيجة يشك في تفكت موضوع القضاء فإذا شك في تفكت موضوع القضاء لتفكت من القضاء فما يكفي عليه القضاء وموضوع المقدار الزائد المقدار ما عند شيء alsom de veranderingen worden. De middelen en de de actiegenoemde is aan de is is ونجاب الزفاق يستطيعين احضرنا ونوافق يستطيعين وإلا توقبل مقدار المتوثان حسن وإلا توقبل مقدار الذي يعلم معه بالبراءه على الأحوال يبقى فترة جاسة مدعني بعدين بشتك وإنسان لا يبعد جراج الاتفاق المقدار المتوحل. لا يضعج جواب الاختفال مقدار مدى أفتان الكرمات السعدادين أن يأتي حتى أفتان بضراءات وغراءة ذنبات هو القول الثاني سيد والإخدس السورة وقال وجود القضاء ينحفر بموارد العلم بمخالفة المأتي به للواقع وكلم تلك المخالفة موجبة للقضاء بنظر من يجب عليه الرجوع إليه فعلا نحوين أولا يكتبون أعمال السابقة مخالفة للواقع والواقع ما مقصود بالواقع مقصود بيكتبون يجب عليه الرجوع فعلا وثاني هذا الذي يجب عليه الرجوع فعلا انه أنه تذكر انها عماله السادقة مخاربة لفتتوى يجب عليه الواقع لكن فمن يجب من يرجع يجب اذا كان لا يجب الطوارؕ بابا بابا داركم يتذكر ان اعماله السابقه مخارف لفتوى من يجب عليه الرجوع اليه فعلا كأن ولكن هذا يوجد القضاء ليش الاختلاف بلا تعال هل انما تعاد تشمل الجانب المقصر المعتقد بصحة عمليه او لا هو مقصر في المقدمات لكن كان معتقد بصحه عمليه لان ننقل المقدمات مقدمات قطعه بصحه عمليه مقصر بها لكنه نتيجه هذه المقدمات التي قصرتها مع ذلك قطع بصحة العمل هل أن قاعدة تتعاف تشمل مثل هذا رجل ألا هذا المشتغيل الذي يجب الرجوع لي فعلا يرى أنها مشاملة تبين أن أعناله تخالف الفتاوى لكن هذا المشتغيل يقول قاعدة حتى تجري في لأنك رجل تجاهل المقصرين لأنك كنت معتقلا العمل رجل قضاء اما اذا كان من plane يجبر رجوع يق Blana متخفت كجار مقصر و잔 كجبر تأhalt محقك يساكر بمجال مقصر وجاء الان مقصر ولم lun長انه هو القهلك لبعال كله يقع diveof llevaال requ��oon اذا ازوج ال hakimog pro bas بشرطين شرط الم Leonardo Shabo al columns yates ولم عمOD المцийifiers لا يتحدث مج王 coular لا او من لا رجى وências من او شرط القول الثاني ما ذهب إليه المشهور عند المتقدمين كما يقول لهم معلقة المشهور وهو أنهم قالوا إذا ترفض محفظ بين المقلب والأسفاق الجديد حتى وتوصل بقرار الظنان قلت لي مقلب قياس مش بأس هذه القطوة اللي حتى وتوصل بقرار ما هو الوجه هذه الفتوى فالوجه في هذه الفتوى ما طرحه الشيخ محمد فتي صاحب الحاشية على المعالين من انهم اذا كان الشك في التكليف الواقع تجري الفتوى اما اذا كان الشك في التكليف لا تجري الفتوى فعالة ik wil de kans geven om het te veranderen. Ik wil de kans geven om het te veranderen. En de kans geven om het te veranderen. de kans geven om het te veranderen. En de kans geven om het te veranderen. de kans geven om het de kans geven om het te veranderen. En de de kans geven om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 هذا هو كلا واقعًا بأدوات أكثر من كلا أما إذا كان لا يشك التكليف الواقع أو التكليف الواقعي مثل العصام والتساق اليوم ما يصلي قطعًا ما صلى يوم. الوقت يقطع أنه على الصلاة من قبل الصلاة يوم لا صلى. يفع لانه عليه القضاء ان يمتل وصول الله صلي يفع لانه عليه القضاء لكن من الكثير في حضر الصلاة بعد فردد ان اوامر القضاء اللي حضره النتير عشر وعشرين من كثير تثير الصلاة هذا ما يشف تثنيفها فهي شب تثنيف الواقل يتوقفها سابقا بتنجل اوامر القضاء عليه انسانه تركت صلاة عدة شغول وكل يومي بكثلت لي مفؤولا اخذوا يوم السالة اخماما اخذوا وكل يومي يكوني يوم لأمر يوم القضاء الذي توجه عليه النسبة للصلاة بالفائدة هذا بعد سنة عندما يشوف في انه اوامر القضاء التي تنجزت عليه فقط انت تنجزت عليه اوامر القضاء التي تنجزت على ذنبتين من او أو على الشك في التكليف الواصل، مو شكل في التحقيق الواعي. لأنه قطع ترجمة على غرار القضاة ما هو الجملة على من أهل أو في التكليف الواقع مع الشك في التكليف الواقع دون صاحب الحاشية لا تجده، دون صاحبه لأن الشك في التكليف الواعي، وان الشك في التحقيق الواعي لا تشك في التحقيق الواعي حتى لو موجود. واحتمال اقلائي انتقل احدثني واحتمال اقلائي ان نعتقد بالمعد هل LETقيت بالاقل وصاكت الن reconcile فاعقancy واحتمال حrawdبتها만 يقول لان شك في التهليف مثل لان شكل في التهليف اولا العراق بما شكل في التهليف بعد أنه لا شكل في التكليف اذا مما شكل في التكليف بعد أنه فهذا الشق مسارق للاحتمال العقلائي بالعقرباء في طرد ترك القبراء واحتمال العقرباء يعني دايش تحكم قاعدة قرباء عقلا لزوم بقى الضرب نحتمال عجب عليك الإحيان بالأبطاء تحصيلهم اليقين بحرارة الجنة ولا وجيد له لا للأخرى وقصى